سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وجرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سورة ألم نشرح سيسمى الربين بحنين يتشر ذي حنام إيك نشرحك إذ مرنيك إيك نستكتعكم تيك في نين شينا نعريه ان نرفع الشنيخ فانما العشر يسرى انما العشر يسرى فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب اذ الشدث العيش رويف اذ الشدث العيش رويف مرسفك الرشغريف في الطمع كان ببيك